ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباكا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 ما كانت من رصاد للطاغين ما أبدا لبيفين فيها أحقا لا يذوقون فيها بذو ولا شرابا إلا حميم وغساق جزاؤه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 وأَعْنَابُ وَكَواعِبَاتِ رَابُ وَكَأَسَدِهَا قَاعٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابٍ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إننا ذرناكم على بقربا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا